التربية الإيمانية كيف نبني أسسها وعلى أي قوائم تعتمد التربية الصحيحة أساسها العقيدة أولا ثم السلوك فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا غيرك فقال قل آمنت بالله ثم استقل والمدرسة قبل البيت أو بعد البيت والمعاهد ترب النشأ على هدي الدين وهدي الدين هو أحسن تخطيط وضعه الله سبحانه وتعالى لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة كما قال تعالى لآدم حين أهبطه إلى الأرض ليحقق الخلافة فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فلا بد ان تكون التربية الصحيحة على اساس هذا المنهج الذي وضعه رب العزه سبحانه وتعالى والله اعلم